ونادى أصحاب الجنة أصحابنا لأن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجد ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعلة الذين يصدون عن سبيل الله ويدغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بصيناهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمئون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بصيناه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهل الذين أقسمت لا ينالهم الله برحمته، قد خل لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحابنا ر أصحاب الجنة أن أفيدها علينا، أن أفيدها علينا من الذنّ. حَرَّنَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَسَاوَى كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ